بَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي بُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ سلم صفّا، ولهم فيها من كل الثمرات وموفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وشقوا ما أنحمى من،